Book two Two year in seven days 72, 72. Mut it dun Wujub u amal شي' Wujub u amal شي' يجب يلزم اكموت بوس يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب اكموت دي هوتال بتال يجب ان ادفع يجب ان ادفع للفندق Jy moet vroeg يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Jy moet يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Jy moet يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في الموااهيد. أي متبرستكر يجب أن يعبي التنك يجب أن يعب التنكة أي متتر هاست يجب أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة؟ هي موتى موتر واس يجب أن يغسل السيارة يجب أن يغسل السيارة سي موت انكوبيستون يجب عليها أن تتسوق يجب عليها أن تتسوق سي موتى ونن سكون ماك يجب عليها أن تنظف الشقه يجب عليها أن تنظف الشقة يجب عليها أن تغسل الغسيل يجب عليها ان تغسل الغسيل يجب ان اذهب فورا إلى المدرسة يجب ان نذهب فورا إلى المدرسة <سؤال> يجب ان نذهب فورا إلى الشغل يجب ان نذهب فورا إلى الشغل <سؤال> يجب ان نذهب فورا الى الطبيب <سؤال> يجب نذهب فورا hela tabib تنتظر الباس يجب voor die bus yajib an tantazir albas yajib an tantazir يجب أن تنتظر التاكسي يجب أن تنتظر التاكسي